كتب كتاب وسمه مشروع الشرق ما كان تحت الشمس ما تحت الشمس. يبقى ده كان بداية بقى فكر الشرق الأوسط الجديد إعادة صغير. إنتاج يعني إعادة رسم خريطة المنطقة مرة أخرى. على سبيل المثال اللي حصل في السودان تتقسم السودان دولة شمال ودولة جنوب ودولة غرب اللي هي درفور خلاص يبقى أنت كيف فككت السودان من بعضها تتأسم العراق لدولة شيعية تلحق بإيران ودولة سنية في الوسط ودولة الأكراد يتم تقسيم مصر إلى أربع دول دولات دولة في الجنوب للنوبة ودولة للأقباط أو النصارى في الجنوب في الصعيد ودولة للبد وفي سينة مصر فيه دلتا وباقي البلد. حياء حتى المعرى اللي حصلت في ليبيا قريب مسألة إعلان برقة للانفصال والحكم الفدرالي وغيره طبعا كلام ده ما يصعب جدا احنا نتجاهل كل المخاصطات اللي عندك بتواريخ قديمة وبيحصل جزء من هدلوقتي بزعم أننا عايز أفر من أننا أتهم بأننا بتبنى فكر المؤامرة صحيح المؤامرة دي مش هي اللي بتحرك الكون وصحيح ان فيه محددات اخرى للصراع لكن ده امر موجود وامر معلن صوت وصورة ووثائق في المسألة تحتاج الى نظر فايه بقى معالم مشروع الشرق الاوسط الكبير طبعا هم كانوا بيتكلموا عن مشروع الشرق الاوسط الكبير ويطرحوا في كتبهم واطرحتهم كان عمر بقولك ده حاجة مش كويسة فكان مثلا يتكلم عن مشروع الشرق الاوسط الكبير ويقولك هنتكلم فيه في ثلاث محاور رئيسية المحور الأول تشجيع الدموقراطية والحكم الصالح وده عن طريق بقى إصلاح الانتخابات وعمل مبادرات لإصلاح المجالس النيابية والتشريعية وعمل تدريب للكفاءات السياسية الشابة وغير هذا ومنها كان الإشراف القضائي اللي حصل الانتخابات ومحاولة الضغط على الأنظمة الشمولية التسلطية نظام شمولي متسلط اللي هو النظام اللي لا يسمح بالتعددية السياسية نظام الأوتقراط حكم الفرد نظام المستبد لي صور حسن وبرق كان نظام مستبد لكنه ما كانش مأصل نفسه كنظام مستبد كان يقول في الكتابات وفي الدستور وفي الكلام وبرنامج الحزب الوطني وكان ده كله إن هما نظام عنده تعددية سياسية وعنده ديمقراطية لكن ده كان كلام فقط على أرض الواقع كان نظام مستبد زي نظام صدام حسين لكن نظام صدام حسين كان معلن مثلا ان هو حزب واحد فقط هو حزب بعزين نظام بشار الأسد ربنا يهلكه بنهلكه. ده نظامه حزب واحد متسلط ولا يسمح بقيام احزاب اخرى ولا يسمح بتدول للسلطة ولا ولا هو نظام واحد فقط فيش تعدد ادي معنى كلمة نظام شمولي او نظام تسلطي فهم بقى كانت بدأت يحصل خلخلة للانظمة ديت وهنقول ليه دلوقت هنقول ليه بدأت يحصل خلخلة للانظمة دي. اتنين كان من اللي بيعلنوه ان المحور التاني لمشروع الشرق قوسة الكبير بناء مجتمع معرفي المعرفة والتطور العلمي والتكنولوجيا عن طريق بقى البعثات اللي تروح لهم وعن طريق استخدام الخبراء هنا انشاء جامعات متبادلة وغير ذلك تلاتة توسيع الفرص الاقتصادية وادخال اليات الرأس المالية الصرفة في العمل الاقتصادي والسوقي والاهتمام طبعا بمحدود الدخل والاهتمام بالفقراء وغير ذلك دي كانت الأهداف اللي أعلنوها او المعالم اللي حطوها كمعالم كمش... لمشروع الشرق الاوسط الكبير ايه الاهداف الحقيقية بقى لمشروع الشرق الاوسط الكبير اول حاجة اعادة ترتيب اوضاع المنطقة لتتقبل النموذج الليبرالي في الشأن السياسي اللي هي تفعيل الديمقراطية كفكرة اللي هي ان الحكم الا للشعب كفكرة أساسية ان الحكم إلى للشعب اتنين وطبعًا تطبيق ال الليبرالية في الاقتصاد اللي هي الرأس المالية طب هم كانوا عايزين يعملوا كده ليه؟ طب الأنظمة الشمولية دي كانت بترك عليهم ويعم فيش حد يقدر, يقدر يقدم قرابين قد اللي قدمها واحد زي القذافي ولا زي حسن مبارك ولا زي زين زي العابد فعلًا ما حدش يقدر يقدم القرابين دي طب ليه غضبوا عليهم في الآخر كده؟ دي في الحقيقة اختيار اضطراري مش اختيار بقى اسمه تصرف الطراري هي انت عندك بلونه وتتنفخ. خلاص هي هتوصل لمرحلة ولا بد ان هي تنفجر فخلاص انت بقى بدل ما هي عكسها حركات انت مقتنع ان هي كده كده لازم تنفجر فبدل ما هي بتنفجر بنفسها كده انت بتبتدي تتولى الامر انت بقى وتبتدي تحدث انت فيها ثقوب منظمة تستفرغ بها الهواء اللي موجود فهو خلاص يعني عادي جدا هو بالنسبه حسن مبارك يعني كان بقيت عيلته نعل بيلبسه بيخلعوا ما فيش اي مشكل فبالتالي يروح النظام ده كان نظام عميل بامتياز نظام عميل بامتياز لكن ما عادش يصلح هو هدفه الحفاظ على استقرار المنطقة للحفاظ على المصالح الغربية والأمريكية والإسرائيلية هو كان بيقدم تنازلات ما لهاش حد لكن في النهاية ما عادش يصلح خلاص المؤشرات بتقول ان قربنا نقطة الانفجار فيتم استبدال لابد ان يتم استبدال اثنين من الهدف الحقيقية المشروع الشرق الأوسط الكبير تهيئة المنطقة للعولمة ودخول الشركات الغربية في اسواق لزيد الكسب العولمة بمعناها الواسع اللي هو إلغاء الحدود الفصلية بين الدول سواء في الاقتصاد أو في السياسة أو في المعلومات العالم كله تحول إلى قرية صغيرة طب من اللي هيحكم القرية دي في النهاية السيد الأمريكي أو اللي بكره يسموه القطب الأوحد أو بيسموه نظام العالم الجديد بعد هزيمة روسيا أو تفكك الاتحاد السوفيتي خلاص يبقى الوقت النظام العالمي الجديد قائم على وجود قطب واحد في البلد ثلاثة بقى وده من أهم الحاجات العمل على تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة من خلال الاقتصاد والشراكة في حلف جديد غير مرتبط بهوية دينية أو قومية أنا دلوقتي لما أعد تقسيمة البلاد وأعد توزيع الحكام والخريطة السياسية مرة أخرى يكون أنا عندي مفيش ممنعة لإسرائيل كدولة مفيش حد هينطلق من عداء قومي أو ديني لها يبقى في النهاية المنطقة هتستقر طبعا هو إيه؟ يعني دي ديت ده دي دي مكرهم او ده كيدهم دي اهدافهم ولكن دايما بنقول مش معنى نحب بنقول ده خططهم او مكرهم ان هم اللي بيصرفوا الكون الله سبحانه وتعالى غالب على امره ولكن اكثر الناس اللي يعلمون لكن هو ده حقيقة كلامهم عشان ما حدش يجي يتكلم معانا عن ان مشروع الشرق الاوسط الكبير ده مؤامره وان انتوا اللي عايشين في الوهم لا مش وهم ده كتب اتالفت فيه ورسائل تعملت فيه ومخططات اتعملت فيه قضية التمويل الاخيره اللي اللي حصلت في مصر كان ممسوك معاهم خرائط التقسيم خرائط تقسيم مصر ومخططات بل أنا أقول لحظاتكم أن من ضمن الحاجات ال الوثائق العسر عليها كده في كتاب لفؤاد علام وده أحد المجرمين الكبار اللي كان ماسك نائب رئيس أمن الدولة فترة طويلة واللي متهم بقتل كمال السنانيري عليه رحمة الله في التعذيبات مجرم يعني مجرم عنيد يعني لكن وليه كتاب كبير يعطى كتاب تاريخي في مجمله اسمه الإخوان وأنا ذكر فيه تاريخ الصراع مع الحركات الإسلامية كلها بلا استثناء وهي طبعا كسف الكلام عن الإخوان فمن ضمن اللي ذكروا هم أفضوا على واحد سوداني جاسوس أمريكي لصالح الأمريكان اتقبض عليه في المخ... في المطار معه شحنة مخدرات فلما أبضوا عليه قال لهم خلاص أنا خلال ألف صحيح ضيع أعلن عن هويته وإلى الله أنا جاسوس لصالح المخابرات الأمريكية وأنا متزوج من امرأة أمريكية هنا وهتلاقوا عندي الفيلا الفلانية أروحوا تلاقوا عندي كذا كذا المهم دلهم على مكان وسائق وحاجات خدوها وسلموا للإستفارة الأمريكية وراح في بأمريكا فكان من جملة الحاجات الأخوالية كانت في السبعينات هو نفس القصة مخططات لتقسيم البلاد. فالمسألة يعني لابد انها تأخذ بعين الاعتبار وبعدين انا بسأل برضو سؤال اللي بينقض فكر المؤامرة بالصورة دي وبيعايز يقول ان كل الحاجات اللي بتحصل لا مفيش تعامل من العدو المقابل لنا من ايه اللي يحملك على حسن الظن في عدوك يعني عايز برضو ايه مجيبات حسن الظن في العدو الغربي او الصليبي طيب ندخل بقى في حاجة من المظاهر الليبرالية اسمها الليبرالية في المال والاقتصاد الليبرالية في المال والاقتصاد هي شرحها هنا في عدة محاور ان ما ظهر في الدول المسلمة في المال في التبعية الاقتصادية التبعية الاقتصادية من الدول المسلمة للدول القربية ودي مرت بمراحل اول مرحلة كان من خلال الكشوفات الجغرافية والتحكم في طرق التجارة ودي كان فيها نوع من الاعمال القرصنة اللي فيها إجبار السكان على إنتاج بعض المح... المنتجات الزراعية وإجبارهم على العمل في المناجم سخرة والتعامل مع معاملة غير أدمية عارفين أمريكا رعيات الحريات ديت حملت من القرى الأفريقية 100 مليون زنجي قتل منهم عشرات ملايين الزنوج وخذتهم عبيد كانوا يخطفوهم من, ال... من الداخل القرى الأفريقية وحبوهم هناك قصة مشهورة اللي هي قصة كونتا كنتي بتاع زروتس أو الجزور تعمل مسلسل؟ لا هي رواية هي رواية مشهورة يعني رواية مكتوب. ان هو لما شرح قصة إن ازاي لما كان بيهرب من السيد بتاعه مرتين في الاخر عارفين عادوا ازاي؟ ربطوا في الشجرة وجاب فاس وقطع رجله دي دي دي اللي أنا برضو ياريت حد يقرأ في الموضوع ده هيتصور بقى هي تاريخ المعاملة ما بين الأمريكان والزنوب القارة الأمريكية اللي هي ايه اللي, اللي بيتكلموا بقى عن الحرية والحضارة والكلام فدكت المرحلة الأولى في مسألة التبعية الاقتصادية سواء بقى على الدول المسلمة الفقيرة أو الدول الإفريقية تاني مرحلة كانت مرحلة سيطارة رأس المال التجاري والأوروبية على أسواق العالم ان بدأت يحصل شركات كبرى اقتصادية عابرة للقراط والشركات دي على فكرة في الواقع كانت ما هي إلا غطاء للاحتلال يعني الشركة، شركة الهند الشرقية ديت هي الشركة اللي تم عن طريقها احتلال الهند والهند كانت فيها غالبية مسلمة ازاي؟ هي بتبقى شركة كبيرة عكس على تروح لمكان زي الهند بعد كده تعمل عندها مخازن تقول احنا محتاجين حراس للمخازن بعد كده تكون حاجة اشبه بكتائب صغيرة كده مع الوقت فارق في التطور في الاسلحة وفي التقنيات والقوة السياسية والضغط السياسي يحصل اي مناوشات يحصل تدخل عسكري مباشر. وده جزء منه حصل في مصر هنا المشده اللي حصلت ما بين العربجي المصري وما بين الرجل الملطي وانتهت بأن الملطي ده قتل فاتدخلوا عدمه المصري وبدأت الدنيا من هنا مرحلة الثالثة كانت مرحلة بعد الثورة الصناعية ما قامت التحول تحول رهيب جدا فخلت فعلا فيه نوع من التبعية الاقتصادية للدول الأوروبية والأمريكية أصبحت الدول الأوروبية والأمريكية دي أشبه بأنها مركز وباقي الدول دي كأنها أطراف. بعد كده بقى ظهرت مشكلة اللي هي دايما المشكلة المرتبطة أو بيسموها حتى هنا كلمة جميلة بيسمها المشكلة العضوية للرأس المال وهي مشكلة فائض رأس المال هيوديه فين يعني فائض رأس المال ده بيبرز واجب القبيح للرأس المال. فتخيل مثلا إن فائض رأس المال اللي عندهم ده كان في مرحلة من المراحل بيلقى التقامح. والزبد واللبن في المحيط للحفاظ على الأسعار العالمية وفي حين ان القارة كلها للسمراء بتتدور عن او حتى قارة أمريكا الجنوبية كان فيها فقراء ودول تحت خط الفقر فهتخيل ده, ده وجه الرأس اللي بتعامل مع الإنسان لا كالحيوان يعني عندهم رفق الحيوان تم تحريك مرة كده من مرات قطعة من, من القسطول الخامس الأمريكي لإنقاذ كل فده ما يبقى بيحرك الأسطول أو قطعة من القطع الأسطول لإنقاذ كله في في المقابل ملايين البشر بيموتوا جوعا وهو بيلقي القمح والزبد واللبن في المحيط. فدي كان الكلام عن التبعية الاقتصادية بين الدول الإسلامية للنظام الغربي. نتكلم برضو من مظاهر أو من النقطة المهمة جدا في مظاهر الليبرالية الاقتصادية هنا مسألة برامج التثبيت والتكييف الهيكلي طبعا دي حتة اقتصادية باحثة كده كيحنا اللي يعنينا منها ان انت دلوقتي كل الدول, الدول الاحتلال دي كانت قبل ما بتسيبك وبترسيم لك كده ما صار تماشي فيه كأنه بيعمل لك جدران اسمنتية عشان خاطر عشرة تخطاها هل تعلموا ان احنا ايام الملك فاروق كنا احنا مد... لنا دين على بريطانيا العظمى كان يصل لتقريبا 40 مليون جنيه سترلين لكن بعد فترة يغرقك في الحروب ويغرقك في القروض طويلة الأجل وقصبة الأجل ولحد و... منها تلاقي نفسك مكبل بالديون ودي المشكلة اللي بتحصل في مصر الوقت تسمع من فترة كده من شهرين كانت فيها أصوات معارضة جدا ليه انتوا بتقترضوا؟ فكنا حضراتكم الأخبار دية؟ ليه بتقترضوا؟ من اللي وكل فايزة بن نجا أنها تطلع تقترض باسم الشعب المصري؟ دي كلها حكومات انتقالية مؤقتة من اللي وكل عصام شرف يطلع تقترض باسم الشعب المصري وطبعا الاقتراض دا ساعات بيكون ضرورة عشان برضو الأمانة يعني لكن أنا عايز أقولك إن إغراقك في ديون كتيرة جدا ذا بيضع رقبة الشعب أو رقبة البلد تحت قدم الدائن فده كان منها بقى إن حصل تسلط شديد جدا بسبب المديونية الخارجية للدول النامية والإسلامية طبعا وعن طريق المديونيات ديت طب التدخل, التدخل في الشؤون الداخلية لهذه البلاد وعملوا بقى لهم هيكلة للديون وإجراءات تعديلات اقتصادية بدأت بقى زي وإحنا حضركوا في إيه؟ في بعض الإجراءات الاقتصادية زي زيادة الإيرادات تخفض الامفاق العام تخفض العملة الوطنية تشجيع التصدير تحول نحو قطاع الخصخصة وأظن دي عشناها في مصر بشكل واضح جدا كان عمر فندى في أحسن مكان في القاهرة ممكن يتباع مثلا بسعر بخس المتر يتعبع مثلا بألف جنيه ولا ألف جنيه في مكان المفروض المتر فيه يبقى عشر أضعاف أو عشرين مضاعف كده المهم اللي هيعنينا من هذا الكلام ان البرامج دي تعتمد على الفكر الليبرالي من ناحية إيه بقى؟ أولاً أضعاف دور الدولة في الاقتصاد ده كان مهم جداً تدخل عن طريق برامج التثبيت والتكييف الهيكلي ده أضعف دور الدولة جداً في الاقتصاد أنت لما تبيع كل المؤسسات العامة وتبيع نقاط يعني تخيل مثلا عندك مصنع الحديد والصلب دي, صراع دي صناعة استراتيجية أصلا ده لما يتباع ويتخسخص مصنع الألمونيوم لما يخسر زي يعني يعني الحاجة طبعا حاجة أنت لما تبقى تفكر فيها بدون تخصص أمر لا يقبل أصلا عقلا لما يحصل تدخل في الزراعات الاقتصادية دولة ما عندهاش قمح وتزرع كنتلوب وفراولة ده كلام يعقل يا جماعة ويتم اخواننا اللي باحثين في مراكز البحث الزراعي حد من اخواننا هنا شغال في البحث الزراعي او عنده حتى الماب اخوانا الدكاتره في البحث الزراعيه كان منهم الدكتور وليد بقى اللي ربنا يكرمه اللي كان عقيدة هين. وغيرهم يحكي لك دول في القمح هو دكتور في القمح في مركز بحث القمح ويحكي لك عن المهازل اللي بتحصل وازاي ان هو المراكز البحثية دي عندها مخططات لزراعة الصحراء قمح مش زراعه الأرض الزراعية مخططات لإشباع مش مصر فقط الوطن العربي ولكن بقرار سيادي بيتم منع زراعة القمح على المساحات الواسعة دي زي بقول حضاكيات انت تزرع كانت لوب وفراولة عندكش عيش ومعندكش عيش طبعا دي كلها من إيه؟ اضعاف دور الدولة في الاقتصاد فتح باب حرية التجارة على مصر عايه توسيع نطاق القطاع الخاص ودي عمل لنا مصيبة كبيرة ان جات عندك حاجة اسمها حكومة رجال الاعمال وهو لما خلاص بقت الغلبة في البلد للرأ يبقى خلاص يبقى مين اللي هيتحكم في المقدرات السياسية أصحاب رؤوس الأموال هو وده هو برضو أحد مساوئ النظام الرأس المالي. ندخل بقى في حاجة مهمة جدا جدا ودي من أهم الأمور والقضايا بالنسبة لنا من اللي هي من مظاهر الليبرالية في الدول الإسلامية وهي تعوى الإسلام الليبرالي دعوى الإسلام الليبرالي مسألة إن في حاجة اسمها إسلام لبرالي ديت مع إن هي تعب زبز زي إيه زي يقول لك مثلاً إيه الكفر الإسلامي او النفاق الإيماني ال المصطلح دراكب ما ركع إيش يعني يعني يعني الكفر الإسلامي أنا مش فاهم هو نفس القصة الإسلام الليبرالي يعني إيه الإسلام الليبرالي يعني هو إذا هو الليبراليه تحرر من أي قيد بمفهوم الإسلام طب إيه بقى ال اللي الإسلام الليبرالي في الحقيقة الأمر ده نتج نتيجة السؤال اللي برز بقوة في أعقاب وجود الخلافة العثمانية على الدول المسلمة وهو لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم من هذا المنطلق وفي جو مشبع بالهزيمة النفسية وفي ظل خطاب ديني مهترئ لا يرضي الله والرسول أننا لازم أكد عليه كل مرة أن احنا أحد الأسباب الرئيسية لأن ناس أساءت الظن في الإسلام هو الذين تكلموا باسم الإسلام هتخيل أنت عندك تطور في في الجانب التقني والمدي في الغرب الكافر الملحد وعندك تخلف كامل أو شبه كامل في النواحي الاقتصادية والفنية في الدول المسلمة وعندك خطاب ديني هو ليس هو الخطاب الذي أراده الله سبحانه وتعالى وإنما هو خطاب إما مشوه وإما مزور في النهاية خطاب لا يرضي الله عز وجل وتسويغ للاستبداد والضعف والفساد اللي احنا عايشين في النهاية عليك سعر كان ده السؤال ده وظل الحركة في ظل الجو المشبع بالهزيمة النفسية ده حصل بقى نوع من التقارب وزدوق غير المشروع ما بين الإسلام والليبرالي عن طريق حكتي طرف الأول اللي هو الحركة التلفقية اللي هو لم يعلن البراءة من الإسلام وإنما انبطح انبطح كامل أمام الليبراليه وأعلن ان الليبراليه دي هي المسألة الأعلى لكنها لا تخالف الإسلام وظل يتسول بمعنى كلمة يتسول داخل الكتب التراث وداخل النصوص الصريحة عشان يأتي بنص كده يقول إن ده يوافق الآية الليبراليه فجعل الليبراليه الأصل وصار يتسول من داخل التراث الإسلامي ليدلل ويعضد موقفها في أنها لا تخالف الإسلام رائد هذه المدرسة بامتياز احنا خدناها مرة اللي فاتت هو الشيخ محمد عبده أو الأستاذ الإمام محمد عبده زي ما يسموه والمدرسة اللي جات إيه؟ معاه بعد كده الاتجاه الثاني اللي عمل الزواج غير الشرعي من الإسلام والليبرالية ده اللي هو الاحتلال أو بيسموه الاستعمار ده دخل البلاد وبدأ يعمل نوع من التقارب مع بعض الشخصيات من أيام الاحتلال الفرنسي هو أول ما دخل عمل تقارب مع بعض الشخصيات شخصيات أظهر اللي هي مجلس العلماء شق الصف بتاعه وبدأ يستميل منه بعض الناس واتجبرت لما ذكر هذا الكلام ذكره بمرارة شديدة الشيخ محمود شاكر لما تكلم عنه في كتاب في الطريق عن ثقافتنا قال هؤلاء العلماء المدجنون نسبة إلى الدواجن يعني وده كان عن طريق الاحتلال أو الاستعمار محاولة التقارب بين الإسلام والليبرالي لكن هو هيبتدي يستعرض معنا هنا بعض مظاهر أو بعض محطات الإسلام الليبرالي وإيه قصته بالضبط فبيقول بقى إيه هو المشروع الأمريكي لقضية الإسلام الليبرالي أمريكا أو بصفة أساسية كلاعب أساسي على الساحة الآن والغرب كله عموما أدركوا إدراكا جازما أن اقصاء الإسلام تماما من البلاد الإسلامية أمر مستحيل وذلك لقوة تأثير الإسلام بذاته كموضوع ثانيا تعلق المسلمين به فقالوا أب يعني أحسن حاجة نتعامل مع الموضوع ده إزاي إحنا كل ما بنقول إحنا وصلنا مع المجتمعات الإسلامية تقريبا لمستوى يقارب الصفر إضعافا لهم في جميع مناح الحياة إذ فجأة ينتفضوا بدون أي مقدمات ليهم هما ويثور المرض الإسلامي مرة أخرى دي كلها مش التجارب الأخيرة بس ده, ده اللي بيتكلم ده بيدرس تجارب الحملات الصلبية كلها بيستصحبها تاريخ الصراع من أول فتح عمر بن الخطاب لدول المملكة الرومانية والفارسية الفرس والروب من أيام بقى الأمر ده من أيام الصرعات دي لحد ما سقطت القسطنطينية لحد ما سقطت القسطنطينية على يد محمد الفاتح هو دي كانت اللي الصفعة المدوية اللي أفاق بعدها الأوروبيون أفاقوا بصورة جعلت منهم من يحبس نفسه وأنفاسه وحياته على خدمة قضية الصليب زي كما يقول محمود شاكر فهم الآن يجنون جد آبائهم ونحن ضيعنا طرس الأباء. هو هم الآن الأباء العكفوا على أن هم يدرسوا حضارة الشرق ودخلوا إلى البلاد الإسلامية في زي التجار وفي زي السياح ورصدوا الحركة الإسلامية من الداخل ويحطوا ديب على مواطن القوة مواطن الضعف بدأوا يعملوا عمل جد اقتنعوا بالقناعة التامة دي الإسلام في حد ذاته مؤثر قوي لا يمكن أبدا إقصاء فبالتالي بنباشي بمبدأ إيه بمبدأ الإيد اللي ما تعرفش يتعضها إيه بوسها أنت مش هدوك تقسي الإسلام تعايش معها بقى بس هيعمل إيه في بقى الحركة الماكرة نفس اللي حصل عايزين يعملوه في أوروبا تؤكت العقب الكأداء عندهم وجود الدين له سطوة وسلطان في نفوس الناس فعن طريق مارتين لوسر وعن طريق الحركة اللوسرية اللي هي الكالفينية والحركة اللوسرية اللي هي البرتستانتية بدأوا يعيد قراءة الكتاب المقدس وبدأوا يعيدوا صياغة الكتاب المقدس وأحكامه وتهمشوا في نفوس الناس بحيث ما عادش يمثل بالنسبة لهم أي معوق نقطة دي مهمة جدا ناخد بالنا منها فقالوا أنجع السبل للقضاء على فعالياته وتأثيره هو تحريف والتبديج اثنين تأثير... لقوا أن تفسير الإسلام وتأويله بصورة لبرالية هيقوي علاقة البلاد الإسلامية وشعوبها مع الحضارة الغربية يبقاش فيه عداء للحضارة الغربية تعافي يعني عداء يعني أنت ممكن تبقى فقير نحن في مثلا ممكن نكون دولة فقيرة أفقر من الأمريكان لكن أنت كصف سلف الآن عندك استعلاء على الإنسان الأمريكي استعلاء حضاري داخلي أنت شايفه الإنسان ده إنسان نجس هي أدبياتك بتقول كده وإنه كافر مشرك هو غيطه هي الحياة الدنيا وهو ما لشقيم وانت أصلاً لا تمد يده يدك إليه إلا مضطر بل في أحيان كتير تكون مضطر ولا تمد يدك دي, دي اسمها ال العداء الحضاري أو العداء السلوكي بينك وبينه هو بقى عايز يلغي كده لو في حال ما بين الإسلام والليبرالية زي ما بعض الاتجاهات بيحصل منها لا عادي جداً ما عندوش غضاضة يروح يزور شنودة في الكنيس أو يروح يتمشى شنودة يروح في ذا هي إيه المشكلة هو ما عندوش مشكل مشكلة ما عندوش الحاجز النفسي ده يروح يزور ووح تكلم معايا وروح يقعد معاه دي ما هو عايز أقول ايه إيه إزالة الإيه العداء وتقوية علاقة بين الحضارة الغربية والشعوب الإسلامية ثلاثة إن الإسلام لو تم استثمار الإسلام الليبرالي بالصورة ديت وتقاربوا معاه هيستغلوه كويس جدا في القضاء على العدو اللدود الأساسي كان لهم في الوقت قدامين الشيوعية بناء عليه بدأوا ياخدوا بعض الإجراءات عملوا منها حاجة تسمى مؤتمر الشرق الأدنى مجتمعه وثقافته وده مؤتمر عقد في جامعة بردينستون في أمريكا وسنة 47 1947, 1947. وطبع برضو بملخص عمل كده ان لابد من المزج ما بين الحضارة الإسلامية أو ما بسبباش حضارة الثقافة الإسلامية وما بين الحضارة الغربية لازم يطلع عندنا جيل من أبناء المسلمين دي عقليته عملوا بعد كده مؤتمر تاني أشد بقى وأكثر ترتيبا وإعداداً اسمه مؤتمر الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة برضو كان في جامعة دورنيستون سنة 1953 والمؤتمر ده بقى دعوا إليه علماء مسلمين من كل الدول وجابوا قبلهم علماء أمريكان مستشرقين درسوا التاريخ الإسلامي والتراث الإسلامي وبدأ يتحطوا ورقة عمل لهذا الهدف وهو هدم الحدود الفاصلة ما بين الثقافة الإسلامية أو الحضارة الإسلامية وما بين الثقافة الغربية ثالثة الأسلاف في بقى مؤسسة رند مؤسسة رند الأمريكية وطبعا هنا هنا جايب بس تقرير مؤسسة رند الأمريكية عن الإسلام الديمقراطي اللي هو كان سنة 2003 لا احنا عايزين نعرف ايه هي أصلا مؤسسة رند تسمع اسم ده الاسم كتير مؤسسة رند مؤسسة أمريكية أسست سنة 1946 بالتعاون مع شركة اسمها شركة دوجلس شركة طيران أول ما أسست الرند دي على أنها مشروع دعم قرار للقوات الجوية الأمريكية هيئة بحثية تدرس الواقع وتحلله وتقدم دعم قرار لمن للقوات الجوية الأمريكية بعد فترة ليست بالكبيرة دعمتها شركة فورد ومعروف شركة فورد دي, دي ان هي الراعي الرسمي للصهيونية دعمتها شركة فورد الأمريكية وخلتها استقلت عن شركة دوغلاس دي, دي واصبحت فيما تعلنه ان هي هيئة يعني حتى بعض الناس قلتك راند من ريسيرش أند ديفولوبينج راند ماشي هيئة للبحث والتطوير لكل دول العالم في المجال الاقتصادي وفي المجال السياسي وهيئة غير بحية ولو انت دخلت على موقعهم قولك Non Profit مش عايزين أرباح من حد هيئة دي بيشتغل فيها ألف و... أو المؤسسة دي بيشتغل فيها 1600 موظف 1600 موظف مقرون في كاليفورنيا فتخيل بقى كده الحدقة بترمش كتاكيد يعني تلوقتي انت عندك 1600 موظف صليبي محترق الراعي الرسمي ليهم زي ما قلنا شركة فورد وغيرها بقى من الشركات الدعمة للحركة الصهيونية العالمية او الماسونيه الشركة دي معني اول مؤسسه تراند دي معنيه بان هي تجنيد والحصول على معلومات وتحليل المعلومات ديت ودعم القرار السياسي من اعجب العجب بقى ان تراند دي عملت مؤسسه عملت فرع ليها طبعا هي ليها فرع في كتير من دول العالم لكن مثلا بقى ليها في انجلترا وفي السويد وفي هولندا وفي المانيا دي مش مشكلة وفي كندا برضو مش مشكلة لك بيبقى لها مثلا في دبي ويبقى ليها في قطر ده أمر يدعو إلى الوقوف طويلة والتأمن يعني إيه ما يبقى في فرع لمؤسسة رند في دبي وفرع لمؤسسة رند في قطر ده مسألة مهمة جدا الغريب بقى أنه مثلا في سنة 2007 في مارس 2007 طلع تقرير شبكة مؤسسة رند بيقول إيه التقرير كان بعنوان بناء شبكات مسلمة معتدلة قالوا المشكلة اللي عندنا إن الأنظمة اللي في غالب العالم الإسلامي أنظمة تسلطية قمعية شديدة جدا فالأنظمة دي تعمل احتقان للشعوب والشعوب دي لا تجد لها متنفس إلا المساجد والمساجد دي والخطاب اللي فيها هو الخطاب الوهابي اللي بيجد بي رواج عند الناس والحركات الجهادية المسلحة اللي خرجت في بقاع من العالم الإسلامي خرجت من رحم هذا الفكر وده كله بيهدد المصالح الغربية والأمريكية علاج المشكلة إيه؟ علاج المشكلة أنه فيه نوع من الفكر الإسلام داخل هذه البلاد اسمه الإسلام المعتدل لكنه لا يملك شبكة متربطة على مستوى الدول ليه تسويق؟ فدورنا أنه نعمل تسويق وبناء شبكة بناء العلوان كده بناء شبكات مسلمة معتدلة في الح... بحيث نحن ممكن نرضى أن تكون الشبكات دي بديل عن الحكام التسلطين الموجودة للآن وفي المقابل ننزع فتيل الاحتقان والوهابية من الشعوب دي كم دي سنة كم؟ 2007 مارس 2007 يراجع الكلام ده خد بس العنوان ده عندك ويبحث عنه بناء شبكات مسلمة معتدلة ابحث عن عنوان التقرير ده وشوف ايه اللي موجود فيه كان توصيات التقرير ده بقى حاجة انت هتزهل, هتزهل لما تسمع اول حاجة الحرب البردة اللي اسقطت لتحاد سوبيتي مع الدول المسلمة اول الحركات الاسلامية اتنين لابد من احتواء الحركات الاسلامية لابد من احتواء الحركات الاسلامية تلاتة لابد من تجنيد مثقفين اسلاميين ورجال دين مسلمين لتنفيذ باسألة الشبكات المسلمة المعتدلة أربعة قالوا لابد من استخدام القطاع الخاص الأمريكي وركز على قضية التمويل والميل اللي كان بيمولنا بقى لابد من استخدام القطاع الخاص الأمريكي وليس المؤسسات الحكومية لرفع الحرج عن الإدارة الأمريكية يبقى مثلا فريدان هوس كان اسمها إيه نيومان إيه كان فريدان هوس ده اللي هوت الحريه وكان في حاجة اسمها نيومان اه. فريد ريشك أو غيره كانت برضو مؤسسة أمريكية مشهورة كانت بتدعم كل حاجات مؤسسة خاصة بتدعم الحركات التحررية داخل الدول المسلمة خمسة من التوصيات اللي قالوها لابد من تحويل الصراع جوة البلاد المسلمة ما بين الشعوب المسلمة وبين الدول الغربية والأمريكية إلى صراع داخل الدول نفسها ما بين الحركات الإسلامية وبين الشعوب ستة لابد من دعم الطيار العلماني الليبرالي ضد ظهور الإسلاميين سياسيا يعني إيه؟ يعني إحنا نسمح بقدر من التحرر نسمح بقدر من المشارك لكن في النهاية يكون الإطار اللي محطوط للدول ديات إطار الليبرالي علماني فهمنا بقى وثقة السلمي كانت معمولة ليه؟ فهمنا ليه لازم يكون نائب رئيس الوزراء دايما يحيى الجمل ويجي بعد منه علي السلم ويجي بعد منه حزم ببلاو هو هي كده هي, هي, هي سكة كده لابد يكون إطار ما ينفعش السماح بإيه بالسيطرة الكلام فده كان طبعا إن المؤسسة تراند دي عبارة عن مؤسسة استخباراتية لكنها تعمل في إطار مدني هو بقى اللي جابه هنا في الكتاب يعني جاب تقرير مؤسسة تراند بتاع سنة 2003 عن الإسلام الديمقراطي وبدأ اللي يحل بدأ يحل الكلام التقرير هنا وقال بقى أن التقرير رصد الموقف في الدول المسلمة ان المشارك في الموقف الآن السياسي أربع اتجاهات الاتجاه الأصولي ودولة اللي بيرفضوا القيم الديمقراطية شفت كلمة إيه يعني هم سبحان الله ممكن يكونوا أكثر دقة من بعض العرب يرفضوا إيه القيم الديمقراطية القيم الديمقراطية القيمة اللي هي الفلسفة بتاعت الدمقراطية اللي هي قيمة ان الحكم مطلق حكم الشعب ويرفضوا قيم استقاف الغربية المعاصرة وينشدوا دولة فاشستية. إحنا كلامين قبل كده عن يعني كلمة فاشي ومعنى كلمة دولة فاشستية يعني فاشستية يعني إيه دولة ترى العلو فيها الأهل الدين اللي هو ومن يبتغ غير إسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة فينا الخاسر. ده عندي فاشية ونسبة ل حصل المسلمين والناس الحورات اللي كانوا معه. وبرضو شوف التحليل الدقيق يقولك وهذا الطيار اللي هو الأصولي يبدي استعداد لاستخدام الابتكارات والوسائل التكنولوجية الحديثة في سبيل تحقيق هذا الهدف يبقى أنت عندك أصولي عايز يقيم دولة أصولية فاشستية متزمتة ما عندهش منع أنه يأخذ بوسائل التقنية الحديثة زي بقى المتخلفين عقلين اللي قاعدوا يقولك أصل الميكرافون ده أصلي أنت أصلي أنت على العربية بيدعى كلام الفارغ اللي إيه اللي هو يعني تحسني اللي بتكلم فيه أشبه بما يكون عنده هذيان ولا استحقت الرد عليه أصل لكن ده ناس أمريكان لكن هو حل الواقع بصورة صحيحة قال لك الطيار التاني المشارك في الأمر ده الطيار التقليدي وده بيسموه الإسلام التقليدي زي مين بيضربوا له مثال كده بالشيخ الأظهر السابق اللي هو محمد سيد طنطاوي ورجل الشارع المسلم العادي اللي بيصلي ويصوم ويتفرج على التلفزيون وحطه في بنك ريباوي وما يلزمش عياله بالحجاب اللي هو عنده حب للدين ولكن ليس عنده تطبيق كامل للدين في حياته وده طبعا بالنسبة لهم أهوا بكتير من الطيارة الأصولي وخلي بالك أن الطيارة المسلم التقليدي ده ما بيبنيش مواقفه في العداء والولاء على نحية الدنيا البحتة ممكن يتعرض لتأثير إعلامي يهتز بفتوى شاذة بغيره لكن في النهاية ما لا يرقى أبدا لأنه يكون في مستوى الأصولي اللي برضه مشارك على السحة في الوقت ده كان المجددون ودي نقطة مهمة جدا بقى مين المجددون دولة اللي عايزين يدخلوا العالم الإسلامي في النظام العالمي الجديد وما عندهمش أي مانع من تطوير خطاب الديني أو تعديل وده في الحقيقة المجددون دول مش نمط واحد ده ده تدريج كبير جدا أقصى درجة فيه أي نوصل فيها لنصر ل... أبو زيد ومحمد شحرور وحسن حنفي اللي هو بي... بينسلخ من الدين كليا لكن يظل محافظ على كلمة الإسلام فقط والحد الأدنى منه اللي هو بعض الإسلاميين اللي مع اللي هو بقى هنقول مدرسة محمد عبده مدرسة محمد عبده برضو من الناس الم... الممثلة للمشهد السياسي في الدول المسلمة ده كان العلمانيين والعلمانيين دي بقى اللي هم زي مين؟ مش بقى نقول زي نصر بوزيد نقول لا زي سيد القمني زي سيد الـ الـ القمني وزي اسمه يا بقى علي الأسواني وزي الدكتور ده خالد منتصر وغيره الناس اللي هي بتعلن صراحة التبرؤ من من الدين وفصل الدين عن الحياة وطبعا بقى الناس دي كلها بتتكلم عن إن الإسلام بيراعي المفاهيم أساسية لحقوق الإنسان والحرية الفردية مسألة إن إيه النظام التعدد الزوجات في الإسلام ده لا ده كان مسألة وقتية وتغيرت وغيره من المعاني اللي بيتبرقوا منها من الإسلام الطيار ده ميز التقرير ده ميز ما بين رؤية المجددين الذين يخصون برعاية أمريكية مميزة ورؤية غيره ممن يدعي توفق الإسلام مع الديمقراطية اللي هو التدريج اللي بقوله حضرتكم عليه تدريج اللي بقوله حضرتكم عليه في المجددين ده. ده ده تدريج طويل أو كبير فيه حد أعلى وفي حد أدنى بقولت قد تضمن التقرير وسائل وأليات دعم هذه المجموعة اللي هي اللي ايه اللي بيخصون برعاية أمريكية من للديمقراطية حقوق الإنسان نموذج لهم من؟ طب نقرأ الأول هم هيدعموهم ازاي وبعدك هناخد النموذج بقول لابد من نشر وتوزيع أعمالهم بأسعار مخفضة تشجيعهم على التوجه في كتاباتهم للجمهور إدراج أراءهم في برنامج التربية الإسلامية توفير منبر إعلامي لهم ناخذ نموذج لكده علاء الأصوان. علاء الأصوان ده دكتور أسنان عادي جدا. لم ي... عنده 54 أو سنة تقريبا. لسه يدوبك بدأ يبقى في سماء الكتابة من أربع خمس سنين. فجأة كده بدأ يكتب كده ويبقى له في الأدب أو في إلته الأدب من خمأ أربع خمس سنين. لأنه الروايات اللي كتبها. إيه اللي كتبوا يعني؟ كتب كاتب رواية عن الشزوز واللواط ولا رواية عمرة عقوبيان؟ تضخم وتتفخم وتتحول لعمل سينمائي وبعد كده تباع الرواية كده بأعداد ضخمة وعليه يكتب رواية تافهة تانية من أدفهة ما يكون اسمها شيكاغو يتباع منها 15 مليون نسخة الموضوع ده كان شغلني فسألت مرة واحد باحث سياسي كان بيعمل في الأهرام مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية قلت الرجل ده كاتب تافه يعني ايه قصته يعني ازاي قال لي عادي جدا يت... نيجي الشركة من الشركات العالمية العملاقة تشتري مثلا اثنين مليون نسخة من الرواية يزح على العاملين فيها هيئة اللي هيدفع ثمن دي داعم للحاجات دي بقى شركة كبرى مثلا زي شركة مايكروسوفت مثلا خلاص اثنين مليون نسخة من الرواية الفلانية والاسم العداد بيعد وتم بيعلى كذا للرواء العلامي الفظيع المدهش اللي بحدش رايوه فلان الفلانية وهي ممكن ما حدش يقراها بس في النهاية انت بتصنع إنسان بتصنع في النهاية واحد ده بيفكرنا بواحدة كان اسمها أبكار الثقاف اللي هي كتبت كتاب أربع مجلدات بتعرض فيه الشريعة وبتنقد فيه أمر الحجاب وغيره وهي عندها تلاتين سنة تقريبا وعاشت لحد بقى عندها كام وسبعين سنة ماتت عندها كام وسبعين سنة أو كام وثبينين سنة مقالفتش كتاب تاني تقولوها يعني هي أبكار الثقاف دي فلتت فلتة فلت فلت فلت كده هي دي كانت سعودية أنت كده عشت تلاتين سنة لا يعلم لك أي مساهمة لا في الكتابة ولا في الأدب ولا في أي شيء فجأة كده طرعت بمؤلف ضخم قائم على البحث والتحليل والنتائج وكل شبهات وتشقيك أربع مجلدات أو ثلاث مجلدات وبعدين تعيشي بعدهم خمسين سنة ما تكتبش كلمة واحدة يعني إيه اللي بيحصل يعني في, غاية في غالب الأمر اللي بيكون دي فقاعات بانتحال وده اللي حصل مع علي عبد الرزق في الكتاب الإسلام وأصول الحكم وده اللي حصل مع قسم أمين في كتاب تحرير المرأة والمرأة الجديدة فهو كل ده مع مشكلة انه بقي واحد يحط صورة ويدعمه بالأبحاث دي بالأمور الزيديات وفي النهاية هو اللي ايه هو اللي يبقى في الوجه هيتدي دي بقي جيب معنا هنا نماذج تطبيقية لدعاة الإسلام الليبرالي احنا برضو بنستصحب ان الإسلام الليبرالي دولة تدريج كبير فيه منه ناس ممكن تنتامل بعض الحركات الإسلامية وبسوء قصد او بحسن قصد بضعف تدين أو غيره بيشارك في الجريمة دي وفي بقى الناس التانية المجرم نرجع بقى أن هم عملوا إيه في, في دعاة الإسلام الليبراني ده قال اتجهوا إلى النص الشرعي وألغوا مدلوله ووضعوا منهجا جديدا في تأويله وتفسيره يجوا للنص الشرعي النص الشرعي اللي هو إيه إيه القرآن والحديث وألغوا مدلوله وقاتل المشركين كافتا كما يقاتلونكم كفا ايه معنى الكلام ده ولكن لا الكلام ده ده نص تاريخي تسيبه بقى دلوقتي لوش مدلول ده أشبه بنص شفاف يلون حسب الواقع اللي هقرأ هذا النص تقرأه فين؟ هنقرأه في سنة ألف وتسعمية وتسعين أو ألفين وعشر أو أيًا كان نقرأه في وسط ال المعطيات بتاعت ألفين وعشر هو ده نص شفاف نتيجة إلغاءهم لمدلول النصوص دي إيه اللي حيصن؟ والوضع منهجا جديدا في تأويل وتفسير النصوص ألغوا بموجبه حقيقة الألوهية والنبوة والغيبيات وتحكيم الشريعة الإسلامية وغيرها وقد اعتمدوا في تفسير القرآن على منهج مادي وهو الهرمينوتيقيا الهرمينوتيقيا أو الهرمينوتيقيا ده اللي هو بالإنجليز اسمها هرمينوتيكس إيه الهرمينو تقيا ده؟ ده علم تأويل الخطابات أو علم تأويل الخطاب لسيام المقدس أو الدين ودي مدرسة فلسفية تشير إلى تطور دراسة نظريات تفسير وفهم النصوص لسيام المقدسة شوف كلمة تطور دراسة نظريات تفسير النصوص المقدس يبقى النص يتطور فهمه الناس اللي نزل عليهم آية وقاتلوا المشركين كافة من 1400 سنة فهموها وفق آليات العصر بتاعهم ووفق المحددات المعرفية اللي عندهم ووفق الظروف اللي كانوا عايشين فيها ما ينفعش تيجي انت بعد 1400 سنة وعايز تفهم الآية بنفس الفهم لا ده في حاجة دي اسمها نص تاريخي دلالته دلالة غير معمول به دلالته دي دلاله شفافه بتلون بحسب الواقع اللي انت بتش فيه انا اتمنى يكون المعنى ده واصل لإخواني لان دي دي جريمه الكبرى بقى في كتاب بيعالج القضية ديت كتاب موسع رسالة ماجستير واحده اسمها الدكتورة منى الشافعي اللي هي زوجة الدكتور الشيخ محمد يسري اللي هو من عم هيئه شرعيه الحقوق الاصلاح دكتوره منى الشافعي لها كتاب رائع من أروع ما يكون اسمه التيار العلماني الحديث ودوره في تفسير القرآن هي رسالة طبعة سعودية بس لتوزحها مكتبة اليسر الطيار العلماني الحديث ودوره في تفسير القرآن حقيقة من اجود اللي أنا اطلعت عليه في هذا الباب لأنها دراسة علمية وافية تقريبا 650 صفحة أو غيره بقى جايبة ترجمة لرموز التيار ده وجايبة تاريخ عملهم وجايب النصوص الأدبية اللي اعتمدوا عليها والمؤلفات بتاعته بقى زي مثلا الـ الـ الإسلام والنص زي كتاب أصلي مفهوم النص, النص رابو زيد كتاب من العقيدة إلى الثورة بتاع حسن حنفي وغيره من وجايب بقى كتب لمحمد شحرور وغيره كل الناس ديت نماذج جايبها وجايبها كتبهم وعمل دراسة عميقة جدا وشرحها هم وصلوا لنتيج بتاعتهم ازاي وإيه الضور اللي استخدموه في تفسير القرآن أو في الواقع إلغاء تفسير القرآن هم ده اللي عايزينه يبقى اعتمدوا في تفسير القرآن على منهج مادي اسمه الهرمين وطيقية وده منهج قديم على فكرة يعني ده من أيام سقراط كده تعرف ليه علماء السلف وعمق فهمهم لما اترجمت الكتب بتاعت سقراط وغيره ده للعربية وقالوا حكم كما قال الشافعي حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وينادى عليهم ويقال هؤلاء الذين تركوا كتاب الله عز وجل إلى كلام البشر هو ده بقى المنهج الفسد كانوا بيستخدموه في تأويل أفضل عشان كده واحد يقول كلام ياما ملوش لازم أقولوا أنت بتتفلسف طنطنوا وكلام في كلام في النهاية ضيع مفهوم النص أقول لك أنت إيه دي دي كوباية مثلا دي من وجهة نظرك كوباية أنا شايف دي تلاجة آه وجهة نظر إيه المشكلة؟ ونقعد في ندخل في جدل ومناقشة بيزنطية بقى إن هل دي كوبا ولا تلاجع وفي الآخر هننفص على أنت تحترمني ونحترمك حتى ولو كان دي أمر قطع الثبوت يبقى الآية بتقول وقاتل المشركين كافة يبقى أنت فاهمها أن يجب قتال كل من أشرك يبقى مش مسلم واحنا بقوله ان الكلام ده غلط الكلام ده كان بس المرحلة تاريخية معانا والكلام ده ما يتطبقش ودلوقتي هنقول قتل المشركين يعني المعتدين اللي هو ممكن يتشبهه بالمشركين في أوصفهم وممكن يكون واحد مسلم بس معتدي يبقى بياخد وصف المشرك اي كلام في اي كلام اهم حاجة في النهاية ان, إن النص ملوش مدلول ثابت هنوصل ان النص ملوش مدلول ثابت وان في منهج عندنا الهيربينوتيكس اللي هو علم تأويل الخطاب ده الدين والتدرج والتطور في تأويل الخطاب طبعا هنقرأ بقى كلامه هون كلام يوجع القلب بس احنا ايه؟ هنقرأ جزء منه اللي هو جايبه هنا طبعا في حاجة تانية بيسموها أنسنة الدين أنسنة الدين اعتبروا الدين الانسان هو مصدر الدين وعندهم حاجة كده اسمها غريبة جدا والله يا يخونا الكلام ده لو يعني أنا متأكدلي يعني إبليس, إبليس يعني هو اللي بيوملي عليهم هذه الكتب وإن الشياطين لا يوحون إلى أولئهم لوجدد لك دي إملاءات إبليس رأسا يعني شوف بقى يقولك إيه يقولك إن ربنا لما تكلم بالقرآن إحنا ما سمعناش ربنا ولا سمعنا الوحي مين اللي بلغنا الوحي بمجرد النبي عليه وسلم قرأ القرآن وبدأ يفسروا للصحابة كده طلعنا من المطلق اللي في لفظ القرآن ودخلنا في النسبي بشرية النص بقى كده وهو النبي ده إله يعني بيحاول يوصل معك إن الكلام قبل الأخذ والرد يقولك هو النبي إله يبقى دي أقوام لهم من الدين ذرة وده اللي ياخد جايزة الدولة التقدرية والتاني اللي ياخد جايزة الدولة التشجيعية ودولة اللي يلمعه ينشر وتوزع أعمالهم بأسعار مخفضة ت يشجع على توجّه في كتابتهم للجمهور تشجعهم على التوجّه في كتابتهم للجمهور اضراق أراءهم في برنامج التربية الإسلامية نصر أبو زيد كان أستاذ في كلية الأدب قسم الدراسات العربية وكان بدارس في قسم الدراسات إسلامية توفير منبر إعلامي له طبعا عنده عقود من الإمام الشافعي ومؤلف كتاب كامل عن إشكاليد والإمام الشافعي وال والوكتب الرسالة في التعريت اللي بيهدم كلامه بنصر أبو زيد ده من رسالة الإمام الشافعي <تصفيق> لا ك بس كتاب الرسالة الإمام الشافعي كتاب الرسالة ده كتاب أصول فقه بس أصول فقه بعيد عن كلام متكلمين بقى أصول فقه هناك فيه بقى قواعد فهم الخطاب وقواعد الاستنباط من القرآن وقواعد الاستنباط من السنة والمطلق والمقيد هو عو في عو... عو... في حياته كلها كانت مع الإمام الشافعي ده الدرجة إنه كان في أحد الإخوة ده كان في كلية أداب جامعة القاهرة فكان اللي بيدرسه نصر أبو زيد تعرفين نصر أبو زيد هلك بشكل بشيع قالوا فيروس في مخه ولم يستدل على ما عايش في أوروبا كان عايش في هولندا ما حدش كان يعرف مين ما عرفوش يستدل على نوع الفيروس ده ضرباه الله بهذا الأمر منفردا لعلها تكون عبرة وآي فالرخي ده بيسأله وبيكلم معاه ويتناقش معاه كده فمن جملة النقاش قال له إيه طب ما هو الإمام الشافعي بيقول كذا قال أنا جبت له قال لي والله ما كنت تعرف إنه مؤلف كتاب ضد الإمام الشافعي قال أنا جبت سيرة الإمام الشافعي من هنا وبدأ يثور ويهيج هيج ويميج والشفع ايه يعني الشافعي قال وايه يعني الشافعيات الشافع وهكذا نصر وزيد ده اللي بيعملوا على صفحات الجرائد ان هو شهيد الفكر والحرية وان ازاي المحكمة المصرية الوضعيه حكمت بالتفريق بينه وبين زوجته وحكمت عليه بالرد بالرد يعني حكم الرد قيمه تصدر ضده من محكمه وضعيه وفرقوا بينه وبين زوجته وهي رفضت الحكم وسافرت معه وسافروا لخير لا هو مكانش في الأزهر ده هو كان في, في كلية أداب جنة القاهرة نقربا جزء من النص بتاحهم كده كتب حسن حنفي بيقول إيه بقى بيقول إن الله لفظة نعبر بها عن صرخات الألم وصيحات الفرح أي أنه تعبير أدبي أكثر منه وصفا لواقع وتعبير إنشاء أكثر منه وصف خبري إنه لا يعبر عن معنى معين إنه صرخة وجودية أكثر منه معنى يمكن التعبير عنه بلفظ من اللغة أو بتصور من العقل هو ردة فعل على حالة نفسية أو تعبير عن إحساس أكثر منه تعبير عن فقد يكون في الحس الشعبي هو الله وكل ما نصب إليه ولا نستطيع تحقيقه هو أيضا في الشهود الجماهيري هو الله ويقول أيضا في الصفات السبع اللي هي الصفات اللي عند الأشعر هي في حقيقة الأمر صفات إنسانية خالصة فالإنسان هو العالم والقادر والحي والسميع والبصير والمريد والمتكلم هذه الصفات في الإنسان ومنه على الحقيقة وفي الله وإليه على المجاز ومع أن هذا الإلحاد والإنكر بوجود الله تعالى منافيا للإسلام من أصله إلا أن حسن حنفي يلسقه بالإسلام وأحتاج الإزلاق بكتابات ابن عربي وابن سبعين والحلاج وغيرين من زندقة وحدة الوجود وكتابات الفلاسفة كابن سينا وغيره ويعتبر ذلك قراءة الإسلامية للإسلام مختلفة عن القراءات السلفية غير العقلانية وبهذا يؤسس للإلحاد الشيوعي إسلاميا وده كانت مشكلة حسن حنفي إنه كان بيدعو لحاجة اسمها اليسار الإسلامي اليسار الإسلامي اليسار يسترح على كده تكون اللي تمثل الفكر الشيوعي اليسار الإسلامي وبهذه الطريقة يناقش نصر زيد قضية النبوة ويجعلها إنسانية محضة ولا تعدو أي النبوة أن تكون اتصالا بين الفكر والواقع وهي مجرد درجة قوية من درجات الخيال الناشئ عن فاعلية المخيلية الإنسانية آه. بقول بقى هو كلمة جميلة جدا قالها المؤلف هنا وأساس هذا الفكر الإلحادي هو أن تأويل النص لا توجد له حقيقة موضوعية وليس له معيار لمعرفة الحق من الباطل لأن مرآه لأنه مرآة صامتة فالنص أخرس وصامت مؤلفه قد مات أو دي كلمة مؤلفه ديت كأنه بينسب إن القرآن ده من النبي عليه الصلاة والسلام لا ما هو إحنا يعني بالرد أقولك اللي حكم على نصر وزيد بالرد وتفريق بينه ونزوقته المحكمة الموضوعية مش بسالة حتى محكمة شرعية كان سنة 96 لا لا ده كلام النصر نصر بوزيد الأخير ده كلام النصر نصر بوزيد والمؤول وهو الذي يجعله يتكلم والنتيجة أنه مع تعدد القراءات يكون كل قراءة ظنية ممكنة الصدق أو الكذب ولا يمكن إقامة البرهان عليه نفهم بقى من هذا الكلام اللي بيطلع يتكلم في البرامج الإعلامية الوقتي عن أن أنت كإنسان سلفي بتحتكر الصواب عشان بتقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه انت بتحتكر الحقيقة المطلقة دوقتي لما بتقول يجب تنطق الشريعة قولك لا قولي ان انا دي رؤيتي والمخالف ليه مخالف ليه في فكرة مش مخالف للإسلام انت بنتش الإسلام وندخل بقى في جدل الفرق بين الشخص والدين وهم في الآخر حولوا قطعيات الدين وثوابته الى امور اجتهدية ظنية ويا لما حولوها لامور اجتهدية احترموا من يجتهد لما حولوها لامور اجتهدية مشاعر من حق اي انسان ابراهيم عيسى ده مكانش يعرف يقرأ اسم الكتاب آه. يقول له انت عندك كتاب اسد الغابة كتاب اسد الغابة ده كتاب للاطفال لكن ابن ابن الاثير قال لي في اسد الغابة اه يعني شفت بقى شفت, شفت المسخرة ويطلع تكلم شوف بيحلل بيحل النص كده في مسألة المغيرة بن شعب رضي الله عنه وارضاه وتعرضوا للجلد في في في الشام وبيجيب النص من من كلام ابن جرير يا حسدك اللي الكاتب النص ده نجيب محفوظ مش ابن جرير الطبر كأنك بيوصف لك الوقت بين الأسرين أو السكرية يعني كلام في غاية التفاهة والسقوط لو انت ترجع للنص الأصلي بقى لابن جرير ولا اي شيء ولا اي شيء منهم بيقوله فعلا لكن خيال مريض ولغة سقيمة وفي النهاية يبقى الكاتب الهمام النحرير اللي قام أسقط حسن مبارك بقلمه إنه معروف أن طول عمر إبراهيم عيسى قلم مأجور ولم يكن يوما ما قلم نظيف ولا قلم ينطلق من مبدأ وده أمر يعلمه كل من يعلم قصة إبراهيم عيسى ندخل بقى ربعا من مظاهر الليبرالية ودي مهمة جدا برضه. حاجة اسمها طيارات الليبرالية ما تشغلش شي بالك بالمتحان لا تركز في اللي أنا بقول الطائرات الليبرالية بنقول كده إن البداية بداية الليبرالية ودخولها للإسلام تم على عن طريق طيران كذا مكرر بقى طيارة عصراني يربط بين دعوة الدعوات الحرية والإسلام اللي هو الطيارة المنبطح المنهزم نفسيا ولكنه لم يتبرأ من اسم الإسلام وظل يتسول ليأتي ببعض النصوص أو الأقوال اللي توفق ما بين أو تلفق ما بين الإسلام والليبرالي طيار علماني يطالب بالحرية على الطريقة الليبرالية الغربية دون الحاجة إلى ربط بالدين تماما والطيار العلماني الصرف ده كان المكون الرئيسي له بنسبة طربه على 95% نصارى وليس مسلمين وده كان عن طريق الصحف اللي بدأوا بها زي صحفة الهلال والمقطم والأهرام والمقتطف. لكن في الواقع نشأت بقى بعد كده طيارات علمانية متع... طيارات ليبرالية متعددة بقى أول حاجة طيار, اللي... طيار الليبرالية الإسلامية والطيار هذا يسعى للتوفيق بين الليبرالية والإسلام قلنا أول من بدأ الحركة بتاعته كان محمد عبده ورؤية هذا الطيار ليست واحدة ولكن إطاره العام هو التوفيق بين الإسلام والحداثة الغربية والإصلاح الديني بما يتناسب مع هذه الحدث ولهذا اختلفت رؤيتهم بناء على معرفتهم بالحداثة الغربية وتطورها المستمر النوع الثاني أو الطيار الثاني اسمه طيار الليبرالية القومية يعني ده هيفصل لك طيار الليبرالية الإسلامية ده هيفصل لك ظهور كتاب إسلاميين زي فهم هويدي زي عبد المنعم أبو الفتوح زي غيره ممكن يقول كلام غريب جدا وفي النهاية هو بيتحسب كاتب إيه؟ إسلامي أو سياسي إسلامي أو بفكر إسلامي لكن في النهاية هو بيتبنى وجهات نظر في غاية الشفط في هذه القضية طيار الليبرالية القومية بقى وده طيار نشأ في وقت مبكر كان قلنا من رواده نصار العرب وده تفعل بصورة قوية جدا في منتصف القرن الماضي بعد الخمسينات لما قامت الثورات العسكرية عشان قد تتولى الحكم في البلدان الإسلامية <تصفيق> ظهر الطيار بتاع الليبرالية القومية ده كمقاوم مقاوم للإمبريالية التوسعية، الإمبريالية الاحتلالية يعني والتوسع الغربي، فظهر أبلو أهل هو إيه؟ الليبرالية القومية. كان يعتبر من نموذج, نموذج للإمبريالية القومية ده. عبد الناصر طبعاً طبعاً يعني الفكر الناصري طبعاً عبد الناصر نموذج للإمبري للإمبريالية القومية ده. ليه فصّر لك إيه بقى؟ يعني هو نقول بس نق هنا كل يقول يتميز هذا الطيار بقبوله للإمبريالية في مجالها السياسي؟ من خلال دعواته لتطبيق الديمقراطية ورفضه للليبرالية في مجالها الاقتصادي المتمثل في اقتصاد السوق الحر والنظام الرأس المالي الشاهي البقاء وقد بذل هذا البناء والطيار اللي هو الليبرالي القومي له جهودا كبيرة في نقد النظام الرأس ولكنه للأسف كان ينطلق فيها من منطلق علماني بحت ده يفسر لك إيه بقى إن واحد مثلا يعد في وسط الناس من الشرفاء زي حمدين صباحي زي ضياء رشوان زي عبد الحليم أنديل، ما هو دولة بالنسبة للناس كانوا فعلا ثوريين وكانوا بينقضوا النظام السابق وكانوا بيقول لكنهم ما بينطلقش من قاعدة دينية يعني هو بكرة في زيد وليس حباً في عمر واضح المعنى فهو دلوقتي بينقض الرأس المالية والإمبريالي دي من وجهة نظر علمانية محضة عشان كده بعض الناس لما بيجد يسمع بقى كلام عبد الحليم أنديل وهو بيتكلم أو يسمع كلام حمد الصباح أو يسمع كلام داير شوان أو غيره من أصحاب الفكر النصرة سعاد برضه مصطفى بكر وإن كان مصطفى بكر ليه قدر كبير من التلون دا لا يقول لك ده كلام موزول موزو في جهة إيه؟ إوعى تنسى فيهم الأيام إنه النصري إوعى تنسى فيهم الأيام هو ما هوش منطلق وديني أبداً واضح يا جماعة المعنى ده؟ يعني هو إن اشتركت إنت هو فيهم الأيام في عداء حسني مبارك ده مش معناه إنك تنسى إنه هو بينطلق من منطلقات قومية ومنطلقات اشتراكية نصرية وليس من منطلق شرعي برضو الطيار الثالث اللي هو طيار الليبراليين الجدد وهذا الطيار حديث النشأة ده طيار حديث النشأة نشأ بعد سخوت الشيوعية وتفكيك الاتحاد السوفيتي وزاد حضوره في بداية القرن الـ 21 لا سياما بعد أحداث 11 سبتمبر وده بيعتمد فكريا ما بيجيبش فكر جديد الطيار الليبرالي الحديث ده وهنقولك نموزوجه نموذجهمين دلوقتي بيعتمد فكريا على انه بيجتر يجتر التراث القديم بتاعهم اللي هو من أيام مين بقى المنظرين الكبار كلام جمال الدين الأفغاني كلام اللي مقلف بتاع طباقع الاستبداد ومصارع الاستعباد الكواكبي عبد الرحمن الكواكبي كلام محمد عبده كلام أحمد لطفي السيد اللي كان مؤسس حزب الأمة حزب حزب لبرالي بامتياز وكان مؤسس مجلة الجريدة كانت كل مجلة الجريدة دي اسمها كده الجريدة كانت هي عبارة عن المنبر الليبرالي والعلماني كتبت فيها سلسلة مقالات وكتب فيها أبحاث ومناقشات طولة جدا. دول كانوا ناس أسدزة في الباب ده فالآن هؤلاء عملية على إن الشباب اللي صاعد أقول بقى شباب 6 إبريل أو الشباب العلماني أو الليبرالي أو الحركات اللي هي بتمثل في مجملها استلحوا على تسميتهم بشباب الثورة إن هو توجه أو النمط ده فكره من النظام اللي, اللي فده أو من التراث اللي فده يعتمد على تراث الفكر الليبرالي العربي منذ نهية القرن التاسع عشر وبدأة القرن العشرين وخاصة فكر حزب الأمة وتتلخص أفكارهم في حرية الفكر المطلقة وحرية التدين المطلق وحرية المرأة ومساواتها بالحقوق والواجبات مع الرجل والتعددية السياسية والمطالبة بالإصلاح الديني والتعليمي والسياسي وفصل الدين عن الدولة وإخضاع المقدس والتراث للنقد العلمي تطبيق الاستحقاقات الديمقراطية الطيف ده او النمط ده بيشتركوا في عدة حاجات اولا الفساد الاخلاقي الشديد يعني تخيل اناس يفعلون كبرى المنكرات من شرب الخمور ومن الفواحش وافعال العهر ويصوروا الافعال ديت وينشروها وافعال الحاجات دي في الميادين العامة ولا يأبهوه هو عايز يوصل لمسألة ان الحرية ده احنا بناخدها كتنظير وتطبيق وده كان كلام احنا نردت في السيد ولا لابد أن نأخذ كل ما عند الغرب حتى الالتهابات التي في رأيهم والنجاسات التي في أمعائهم هذا كان كلام حرية مطلقة مسواهة بين الرجل والمرأس حاجة اسمها أي قيود من أي نوع ولا من الدين ولا من غيره حرية العري والفساد عايشين عيشة إباحية وده كلام زي بقول لحظاتكم إنه هم ما بيستتروش منه يعني لا يستتروا من هذا الكلام انت تدخل على الفيسبوك مثلا على صفحات شخصية الواحد زي علي عبد الفتاح شوف بيتكلم عن نفسه هو ازاي شوف الألفاظ اللي بيستخدمها شوف رؤيته للدين كلام عن واحد زي احمد دومة وطعنه في الإسلام وطعنه في آيات من القرآن وغيره بقى من أي واحد من الناس اللي اشتهرت في هذا المضمار وهو تجد عنده دايما الايه المعاني دي حضر بالصورة اللي هو هنا صنفها فعلا ما يقفتناش دايما احنا نذكر ان برضو الكتاب ده صدر متأخرا يعني صدر أقصد قبل ظهور هذا الطيار يعني وابو صحيح لكن قبل ما ترى هذا تشكلوا بالصورة دي إذا ده معناه إن الدراسة لها مصداقية ده معناه إن الدراسة دي لها مصداقية هو بيقول بقى وقد تتبعت أراء هذا الطيار فوجدته أنه طيار عميل للدول الاستعمارية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية يا سلام ولا يخرج عن آرائها فالمقاومة الفلسطينية والعراقية عندهم إرهاب وتطرف إرهاب وتطرف ولا يمكن حل الصراع العربي الصهيوني إلا بالمفاوضات على الطريقة الأمريكي. وضرورة التطبيع الكامل مع إسرائيل أنت عندك الآن أزمة كبيرة وهي مشكلة سوريا ومشكلة فلسطين ليه محدش بيتكلم منهم عن سوريا وفلسطين في حين أنهما نفس الشباب دولت اللي كانوا بيدعموا بقوة حركة في البحرين حركة التحرف البحرين كانت من بها؟ الشيعة كانوا بدعمهم بالقوة والدوم ثوريين وكده وقالبوا عايزين دعموا الحركة اللي بتحصل فاجئة نمو لما فضوا من كتر الحركات التحرية في العرب راحوا للحركات التحرية في هولستريت في أمريكا راحوا يساعدوهم هناك ويهتفوا معاهم هناك في أمريكا يعني تخيل بقى مثلا واحد راح يساعد واحد في قرة تانية عشان يهتف معاه بسقوط الحكم النظام الحكم بتاعه فهو طير عامل للدول الاستمارية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لكن عنده لا يخرج عن قراء الولايات المتحدة أبدا نظرته للإسلاميين أنه دول إرهابيين المتطرفين لو أبيده يبقى خير وبرك لا يحرك وساكن فين أطروحات شباب الثورة عن الزباط الملتحين وحريتهم في كده كان أنت قلت في يوم الأيام أنه من حرية اللي عايزة تنزع ملابسها كاملة هي حرة وتشغلوش الرأي العام بالقضية دي ما حدش يتكلم معها يبقى من باب أولاد العايز بقى يتسنن ويعفل من وهو متدين في من جهاز الشرطة هو حر طيب في النهاية بيقول وهذا يؤكد أبول ولا تجد تجد قضية سياسية إلا وتجد هذا الطيار يتطبق في رؤيته مع الولايات المتحدة حتى على مستوى خلاف أمريكا مع الصين أو الهند وهذا يؤكد أن هذا الطيار عبارة عن احتياطي إعلامي يستعمله الأمريكيون لتسويق أفكارهم وسياساتهم وجناح فكري ورافد ثقافي لمشاريعهم في المنطقة نوفينا إن شاء الله ونستكم أرى